بعثه إلى الجنة داعيا ولل... سياتكم في الايام المباركات على الخصوص الى رب الارض والسماوات قال الله جل وعلا وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها وجنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين وقال الله جل وعلا سائروا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسوله وقال تعالى فاستبقوا الخيرات وقال جل وعلا وفي ذلك فليتنافس المتنافسون فأمر الله عز وجل عباده أن يسارعوا في الخيرات وأن يجتهدوا وأن يتقرضوا بالأعمال الصالحات وأن يجعلوا الدار الآخرة نصب أعينهم فهي التي تستحق المنافسة وهي التي تستحق المسابقة فعلينا إخوة الكرام أن صلا وبدأ عمل فيما علم فستوقف لا محالة لا محالة بين يدي الله وستسأل عن ذلك كله. لذا فان اكثر اهل الجنه من امه محمد صلى الله عليه وسلم ففي الصحيحين من حديث ابن عباس تكون يعني بل هي خير خير من الأنفشة كهذا انه اشار بسهل هكذا ثم بسهل هكذا قال هذا هو الامل سهل ليش امن طويل فيقول هل من داع فاستجيب له هل من سائلين فاعطيه هل من كذا هل من كذا الى الفجر في كل ليله من الذي يطلب منك الدعاء والاجابه مضمونه باذن الله No, في تلك الأيام إخوة الكرام، إن في يوم الحج الأكبر نزلت تلك الآية المباركة التي قال حق من احباب يهون والحديث في الصحيحين في الحديث عمر بن الخطاب اذن هذه بركه جعلها الله عز وجل لتلك الامه وخص الله عز وجل هذه الامه بتلك النعم العظيمه اخوتي الكرام افنفرط ونضيع أعمارنا حتى تنقضي ثم بعد ذلك نبكي على انفسنا يا معشر الشباب اتضيعون واما لا سئ وقت تلك الايام المباركات فاغتنمها في طاعه الله عز وجل اقول قول هذا واستغفر الله بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن تبع هداه وصار على نهجه واقتفل اثره الى يوم الدين من, من اعظم تلك الايام في الدنيا كلها ايام العشر هذه الايام التي القانا الله عز وجل فيها وربما حرم الله عز وجل غيرنا منها فانقضى اجله قبل ان يدركك اما وقد أدركناها فالله اعلم لعلنا لا ندركها بعد عامنا هذا فلنقتنمها الاخوه الكرام فهي خير بضاعة يحصله العبد أيام العشر هذه التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح ما من أيام العمل الصالح فيها ازكى ولا اعظم اجرا عند الله عز وجل من هذه الأيام العشر قيل ولا في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء خرج مجاهدا وقد أخذ ماله متصدقا فتصدق بالمال وبالنفس لا افضل عند الله عز وجل وما سواه فليس هناك عمل افضل من عمل يتقرب به العبد في هذه الأيام العشر من صيام وقيام وذكر وتلاوة القرآن من صدقات ونفقات وصلة للأرحام من كلمة طيبة أي عمل صالح يتقرب به العبد إلى الله عز وجل في تلك الأيام فهو مبارك مضاعف يرفعه تخيل ما فيش افضل من العمل الصالح في هذه الايام الا الجهاد بالنفس والمال ومن خرج بنفسه فجاد بها فان النبي صلى الله عليه وسلم بين ان امره أن عظيم وراس الامر الاسلام وعقوده الصلاة وذروه سناته المجاهد الذي استشهد في سبيل الله طوله بنفسه وماله بما بعض ولم يرجع من ذلك بشيء يبقى هذه الايام كلها اي رحمه الله تعالى ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع كما في حديث جامل والروابين في صحيح إن الزمان قد استضارك هيئته يوم الله سموات والرواب إن الزمان قد استدار وفي الحجه و شهر الله المحرم ورجب تلك اشهر محرم وكانت محرمه في الجاهليه طبعا النبي صلى الله عليه وسلم قال ورجب مضر يعني كان في رجب اللي بينتمي الى مضر اللي كان الوقت بتاعه هو الوقت الصحيح وغير مضر لهم رجب ثاني غير صحيح طيب النبي صلى الله عليه وسلم أخبر إن الزمان استدار لأنهما كانوا إذا أرادوا القتال فجاء شهر حرام فإنهم يؤخرونه نخل نخلي شهر حرام نخلي صفر وبعدين نخلي الشهر حرام في صفر والقاتل فيه نقاتل في شهر لا يمحور وهكذا يؤخرون شهر إلى شهر حتى اختلط عليهم الزمان مع الشعفرين الأشهر كيف هي الشهر الحرام؟ متى هو ولذلك ذكر الامام شيخ الاسلام التنميه رحمه الله تعالى ان حتى ابي بكر رضي الله عنه لم تكن حينما حد وقال لا يدخل الكعبه بعد يوم مشرك ولا يطف بالبيت عميانا لم تكن في زمانها الزمان استطاع ياخر ياخر مليح محرم في زمان والاشهر الحرم في وقتها كان ذلك في حجة النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في خطبته للمسلمين يوم النحر: ايها أيها الناس في أي يوم نحن فسكتوا ان الله جل وعلا يدنو لعباده يوم عرفات يعني يتقرب الله جل وعلا منهم تقربا يليق بجلاله وكماله What's the fact?